alien المنتظر ذكريه انت قرانه ذكريه قرانه يوم النصر يالمهدي مولانا المهدي مولانا طب ما ديننا و علينا المنْتظر يا مالك اسميني يا مالك اسميني او يا يوم تقهر يا الغيبك وشاهد تعاني شاهدك حنين اليوم ويا نحضرت والكل يهنيني الكل يهنيني او يا يوم ويا نحضرت والكل يهنيني الكل يهنيني ني انا الشطتك عني انا نشوفتك عني انا نهدينا يا المنتظر نهدينا نهدينا يا المنتظر مهدينا هل الهنا وشي عاد تنتظر شي عاد تضرب الشعبان بالفرحه عتنا هالمولدي هنينا مهدينا يا المنتظر مهدينا مهدينا, يلمنتظر مهدينا يا ما عندي صبرك وانتظر وانت يا يومك حن ناضي يالتعرف الله يا ابن يا حجه الباري ما عندي صبرك وانتظر وانت يا يومك حن ناضي Ya yom t'ahnafri, ta'ruf asrari Malyana wa mazal sabur, malyana Malyana wa mazal sabur, malyana Mahdiyna ya il-man-tabar, mahdiyna Mahdiyna ya il man خالقته هو من اللي على من الصبر وعلى الصبر قوه يا يوم تظهر من كاسك توه يا يوم تظهر وعدينو من كاسك روي تسقينا من تودرت تسقينا تسقينا المنتظر مهدينا المنتظر مهدينا تم التسجيل في استديوهات الثقلين الإسلامية في الديوانيه مهدينا ظهرك ندعي تعجيل الفرج نتصبر بصبرك والليله ساعه مولدك ما حد عرف صبرك والليله ساعه مولدك ما حد عرف سمعك جنني انا بمحبتك جنني انا بمحبتك جنني انا, أنا لهدينا المنتظر لهدينا مهدينا يا المنتظر مهدينا مهدينا يا المنتظر والينا, والينا, والينا, والينا, والينا, والينا الهدفة الصوتية والتوسيع محمود الشمل وأحمد الشمال